ثم أنتم تنترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سر وكم وجوهركم يعلم سر وكم وجوهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا من قبرهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم مكناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم، وأرسلنا السماء عليهم ندراره، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسواه بأيديهم، لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنسل عليه ملك ولو أنسلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينطرون